شريعة كونية إن الإسلام حين يقيم بناءه الاعتقادي في الضمير والواقع على أساس العبودية الكاملة لله وحده ويجعل هذه العبودية متمثله في الاعتقاد والعبادة والشريعة على السواء باعتبار أن هذه العبودية الكاملة لله وحده في صورتها هذه هي المدلول العملي لشهادة أن لا إله إلا الله وأن التلقي في كيفية هذه العبودية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده هو المدلول العملي كذلك لشهادة أن محمدا رسول الله إن الإسلام حين يقيم بناءه كله على هذا الأساس بحيث تمثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله منهج الحياة في الإسلام وتصور ملامح هذا المنهج وتقرر خصائصه إن الإسلام حين يقيم بناءه على هذا النحو الفريد الذي يفرقه عن جميع الأنظمة الأخرى التي عرفتها البشرية إنما يرجع إلى اصل أشمل في تقريره عن الوجود كله لا عن الوجود الإنساني وحده وإلى منهج للوجود كله لا منهج للحياة الإنسانية وحدها إن التصور الإسلامي يقوم على أساس أن هذا الوجود كله من خلق الله اتجهت إرادة الله إلى كونه فكام واودعه الله سبحانه قوانينه التي يتحرك بها والتي تتناسق بها حركة أجزائه فيما بينها كما تتناسق بها حركته الكلية سواء إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وخلق كل شيء فقدره تقديرا إن وراء هذا الوجود الكوني مشيئة تدبره وقدرا يحركه وناموسا ينسقه هذا الناموس ينسق بين مفردات هذا الوجود كلها وينظم حركاتها جميعا فلا تصطدم ولا تختل ولا تتعارض ولا تتوقف عن الحركة المنظمة المستمرة الى ما شاء الله كما ان هذا الوجود خاضع مستسلم للمشيئة التي تدبره والقدر الذي يحركه والناموس الذي ينسقه بحيث لا يخطر له في لحظة واحدة ان يتمرد على المشيئة أو أن يتنكر للقدر أو أن يخالف الناموس وهو لهذا كله فالح لا يدركه العطب ولا يدركه الفساد إلا أن يشاء الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرك أنا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والإنسان من هذا الوجود الكوني والقوانين التي تحكم فطرته ليست بمعزل عن ذلك الناموس الذي يحكم الوجود كله لقد خلقه الله كما خلق هذا الوجود وهو في تكوينه المادي من طين من هذه الأرض وما وهبه الله من خصائص زائدة على مادة الطين جعلت منه إنسانة إنما رزقه الله إياه مقدرا تقديرا وهو خاضع من ناحية كيانه الجسمي للناموس الطبيعي الذي سنه الله له رضي أم أبا يوقى وجوده ابتداء بمشيئة الله لا بمشيئته هو ولا بمشيئة أبيه وأمه فهما يلتقيان ولكنهما لا يملكان أن يعطيا جنين وجوده وهو يولد وفق الناموس الذي وضعه الله لمدة الحمل وظروف الولادة وهو يتنفس هذا الهواء الذي أوجده الله بمقاديره هذه ويتنفسه بالقدر وبالكيفية التي أرادها الله له وهو يحس ويتألم ويجوع ويعطش. يأكل ويشرب ويمثل الطعام والشراب وبالجملة يعيش وفق ناموس الله عن غير إرادة منه ولا اختيار شأنه في هذا شأن هذا الوجود الكوني وكل ما فيه وكل من فيه في الخضوع المطلق لمشيئة الله وقدره وناموسه والله الذي خلق هذا الوجود الكوني وخلق الإنسان والذي اخضع الإنسان لنواميسه التي اخضع لها الوجود الكوني هو سبحانه الذي سن للانسان شريعه لتنظيم حياته الاراديه تنظيما متناسقا مع حياته الطبيعيه فالشريعه على هذا الاساس ان هي الا قطاع من الناموس الالهي العام الذي يحكم فطره الانسان وفطره الوجود العام وينسقها كلها جملة واحدة وما من كلمة من كلمات الله ولا أمر ولا نهي ولا وعد ولا وعيد ولا تشريع ولا توجيه إلا هي شطر من الناموس العام وصادقة في ذاتها صدق القوانين التي نسميها القوانين الطبيعية أي القوانين الإلهية الكونية التي نراها تتحقق في كل لحظة بحكم ما في طبيعتها من حق أدلي أو الله فيها وهي تتحقق بقدر الله والشريعة التي سنها الله لتنظيم حياة البشر هي من ثم شريعة كونية بمعنى أنها متصلة بناموس الكون العام ومتناسقة معه ومن ثم فإن الالتزام بها ناشئ من ضرورة تحقيق التناسق بين حياة الإنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه بل من ضرورة تحقيق التناسق بين القوانين التي تحكم فطرة البشر المضمرة والقوانين التي تحكم حياتهم الظاهرة وضرورة الالتئام بين الشخصية المضمرة والشخصية الظاهرة للإنسان ولما كان البشر لا يملكون أن يدركوا جميعا السمن الكونية ولا أن يحيطوا بأطراف الناموس العام ولا حتى بهذا الذي يحكم فطرتهم ذاتها ويخضعهم لها رضوا أم أبوا فإنهم من ثم لا يملكون أن يشرعوا لحياة البشر نظاما يتحقق به التناسق المطلق بين حياة الناس وحركة الكون ولا حتى التناسق بين فطرتهم المضمرة وحياتهم الظاهرة إنما يملك هذا خالق الكون وخالق البشر ومدبر أمره وأمرهم وفق الناموس الواحد الذي اختاره وارتضاه وكذلك يصبح العمل بشريعة الله واجبا لتحقيق ذلك التناسق وذلك فوق وجوبه لتحقيق الإسلام اعتقادا فلا وجود للإسلام في حياة فرد أو حياة جماعة إلا بإخلاص العبودية لله وحده وبالتلقي في كيفية هذه العبودية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده تحقيقا لمدلول عكم الإسلام الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفي تحقيق التناسق المطلق بين حياة البشر وناموس الكون كل الخير للبشر كما أن فيه الصيانة للحياة من الفساد إنهم في هذه الحالة وحدها يعيشون في سلام مع أنفسهم فأما السلام مع الكون فينشأ من تطابق حركتهم مع حركة الكون وتطابق اتجاههم مع اتجاهه وأما السلام مع أنفسهم فينشأ من توافق حركتهم مع دوافع فطرته مستحيحة فلا تقوم المعركة بين المرء وفطرته لأن شريعة الله تنسق بين الحركة الظاهرة والفطرة المضمرة في يسر وهدوء وينشأ عن هذا التنسيق تنسيق آخر في ارتباط الناس ونشاطهم العام لأنهم جميعا يسلكون حينئذ وفق منهج موحد هو طرف من الناموس الكوني العام كذلك يتحقق الخير للبشرية عن طريق اهتدائها وتعرفها في يسر إلى أسرار هذا الكون والطاقات المثمونة فيه والكنود المذكورة في أطوائه واستخدام هذا الكون كله وفق شريعة الله لتحقيق الخير البشري العام بلا تعارض ولا اصطدام ومقابل شريعة الله هو أهواء البشر ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم فمن ثم توحد النظرة الإسلامية بين الحق الذي يقوم عليه هذا الدين والحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض ويصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ويحاسب الله به ويجازي من يتعدونه فهو حق واحد لا يتعدد وهو الناموس الكوني العام الذي اراده الله لهذا الوجود في جميع الأحوال والذي يخضع له ويؤخذ به كل ما في الوجود من عوالم واشياء واحياء لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أطرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك بعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبين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 يسبحون الليل والنهار لا يفترون وفطرة الإنسان تدرك هذا الحق في أعماقها وطبيعة تكوينه وطبيعة هذا الكون كله من حوله توحي إلى فطرته بأن هذا الوجود قائم على الحق وأن الحق أصيل فيه وأنه ثابت على الناموس لا يضطرب ولا تفترق به السبل ولا تختلك دورته ولا يصطدم بعضه ببعض ولا يسير وفق المصادفة العابرة والفلتة الشاردة ولا وفق الهوى المتقلب والرغبة الجامحة إنما يمضي في نظامه الدقيق المحكم المقدر تقديرا ومن ثم يقع الشقاق اول ما يقع بين الإنسان وفطرته عندما يحيد عن الحق الكامل في اعماقها تحت تأثير هواه، وذلك عندما يتخذ شريعة لحياته، مستمده من هذا الهوى، لا من شريعة الله، وعندما لا يستسلم لله، استسلام هذا الوجود الكوني الخاضع لمولاه. ومثل هذا الشقاق يقع بين الأفراد والجماعات والأمم والأجيال، كما يقع بين البشر والكون من حولهم. فتنقلب قواه وذخائره وسائل لتدمير وأسباب لشقاء بدلا من أن تكون وسائل عمران وأسباب سعادة لبني الإنسان وإذن فإن الهدف الظاهر من قيام شريعة الله في الأرض ليس مجرد العمل للآخرة فالدنيا والآخرة معا مرحلتان متكاملتان وشريعة الله هي التي تنسق بين المرحلتين في حياة هذا الإنسان تنسق الحياة كلها مع الناموس الإلهي العام والتناسق مع الناموس لا يؤجل سعادة الناس إلى الآخرة بل يجعلها واقعة ومتحققة في المرحلة الأولى كذلك ثم تتم تمامها وتبلغ كما لها في الدار الآخرة هذا هو أساس التصور الإسلامي للوجود كله وللوجود الإنساني في ظل ذلك الوجود العام وهو تصور يختلف في طبيعته اختلافا جوهريا عن كل تصور آخر عرفته البشرية ومن ثم تقوم عليه التزامات لا تقوم على أي تصور آخر في جميع الأنظمة والنظريات إن الالتزام بشريعة الله في هذا التصور هو مقتضى الارتباط التام بين حياة البشر وحياة الكون وبين الناموس الذي يحكم فطرة البشر ويحكم هذا الكون ثم ضرورة المطابقة بين هذا الناموس العام والشريعة التي تنظم حياة بني الإنسان وتحقق بالتزامها عبودية البشر لله وحده كما أن عبودية هذا الكون لله وحده لا يدعيها لنفسه إنسان وإلى ضرورة هذا التطابق والتناسق يشير الحوار الذي جرى بين إبراهيم عليه السلام أبي هذه الأمة المسلمة وبين نمرود المتجبر المدعي بحق السلطان على العباد في الأرض والذي لم يستطع مع ذلك أن يدعي بحق السلطان على الافلاك والأجرام في الكون وبهت أمام إبراهيم عليه السلام وهو يقول له إن الذي يملك السلطان في الكون هو وحده الذي ينبغي أن يكون له السلطان في حياة البشر ولم يجد جوابا على هذا البرهان ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وصدق الله العظيم افغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه